النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. رأيت التوحيد شوق الغياب. رأيت التوحيد شوق الغياب. ودحر الليل وشعيك كوكبا وانشر الحق بارجاء الدنيا. أيقظ الشرق وأحيي المغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين الحادي عشر منذ الحجة لسنة ألف وأربع مائة وأربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هلاك وإصابة عشرين عنصراً من الجيش النيجيري المرتد واغتنام آليات عدة بهجوم لجنود الخلافة في برنو إصابة مدير الأمن الجنائي الأفغاني المرتد مع أحد مرافقيه وهلاك وإصابة أكثر من تسعة مرتدين من الشرطة وطالبان وميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة في أماكن مختلفة من ولاية خراسان تدمير مبنى المجلس المحلي التابع المرتدين البكك في بلدة أبو حردوب، وهلاك وإصابة ثلاثة من البكك المرتدين في الخير والبركة، مقتل وجرح أربعة عناصر من الجيش الرافضي والشرطة للتحادية المرتدين في السعدية وجلولا، إحراق منازل عدد من الصليبيين بهجوم لجنود الخلافة على إحدى قراهم في موزمبيق. هلكا وجرح من الجيش المصري المرتد على طريق القناطر العريش البداية من ولايات غرب إفريقية هلاك وإصابة عشرين عنصر من الجيش النيجيري المرتد واغتنام آليات عدة بهجوم لجنود الخلافة في برنو بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف صال عدد من جنود الخلافة أمس على مواقع الجيش النيجيري المرتد ببلدة غوبيو في منطقة برنو واشتبكوا معهم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة لساعات عدة ما أدى لهلاك وإصابة ما يزيد على عشرين عنصر وتدمير دبابة ومدرعتين واغتنام خمس آليات الرباعية الدفع وأسلحة وذخائر متنوعة وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد والمنة وفي عملية أخرى وضمن الغزوة ذاتها استهدف جنود الخلافة آلية للجيش النيجيري في بلدة مالا في توري بمنطقة برنو أمس بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد على توفيقه ننتقل إلى ولايات خراسان إصابة مدير الأمن الجنائي الأفغاني المرتد مع أحد مرافقيه وهلاك وإصابة أكثر من تسعة مرتدين من الشرطة وطالبان وميليشية موالية للحكومة الأفغانية المرتدة في أماكن مختلفة من ولاية خراسان بفضل الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف تمكنت إحدى المفارز الأمنية لجنود الخلافة من استهداف مدير الأمن الجنائي الأفغاني المرتد في منطقة غازي بابا شاركوتي بمدينة محترلان بابا بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإصابته مع أحد مرافقيه وهلاك عنصري شرطة وفي عملية أخرى هاجم جنود الخلافة مواقع لطالبان المرتدة بمنطقة يخشانه في كونر واشتبكوا معهم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ما أدى لسيطارة المجاهدين على مواقع عدة وهلاك اثنين وإصابة آخرين ولله الحمد والمنه، وفي عملية أخرى ضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة آلية لميليشية موالية للحكومة الأفغانية المرتدة بمنطقة زريفين ننجرهار بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاك اثنين كان على كما تمكنوا أمس من صد هجوم لعناصر من طالبان المرتدة في منطقة وديروا في كونر واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك اثنين وإصابة آخر ولله الحمد والمنة وإلى ولاية الشام تدمير مبنى المجلس المحلي التابع المرتدي البكك في بلدة أبو حردوب وهلاك وإصابة ثلاثة من البكك المرتدين في الخير والبركة من الخير بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف تمكن جنود الخلافة من تفخيخ مبنى المجلس المحلي التابع المرتدي البكك في بلدة أبو حردوب وتفجيره ما أدى إلى تدميره بالكامل كما استهدف أمس حاجزا للبكك المرتدين في بلدة السوسة بسلاح الرشاش ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر ولله الحمد والمنة وعلى صعيد آخر نشر المكتب الإعلامي إصداراً مرئيا بعنوان ملحمة الاستنزاف ولله الحمد وفي البركة بتوفيق من الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة أول أمس آلية عنصر من استخبارات البكك المرتدين غرب الشدادي بالأسلحة الرشاشة ما أدى لإعطابها وهلاكه ولله الحمد والمنه وفي الرقة بفضل الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة أمس منزلا لعناصر من مرتدي البكك بشارع القطار في مدينة الرقة بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لوقوع أضرار مادية بالمنزل. ولله الحمد والمنة وإلى ولاية العراق من ديالة مقتل وجرح أربعة عناصر من الجيش الرافضي والشرطة للتحادية المرتدين في السعديه وجلولا بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة آلية للجيش الرافضي على الطريق المؤدي إلى قاعدة كوبرو العسكرية بأطراف منطقة السعديه بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وهلاك مرتد وإصابة آخر كما استهدفت إحدى مفارز القنص أمس حاجزا للشرطة للتحادية المرتدة عند مدخل منطقة جولولا، ما أدى لإصابة عنصرين واستهدفت مفارز الإثناد الحاجز ذاته بتسع قذائف هاون، وكانت الإصابة محققة ولله الحمد والمنة وإلى ولاية وسط إفريقيا إحراق منازل عدد من الصليبيين بهجوم لجنود الخلافة على إحدى قراهم في موزمبيق بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف هاجم جنود الخلافة أول أمس إحدى قرى الصليبيين في إقليم كابود الجاوب موزمبيق وعند دخولهم القرية سارع أهلها بالفرار مع عناصر من الجيش الموزمبيقي الصليبي خوفا من سيوف المجاهدين وتم إحراق بعض المنازل. ولله الحمد والمنة وأخيرا إلى ولاية سينا هلك وجرح من الجيش المصري المرتد على طريق القناطر العريش بفضل الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة أول أمس قوة راجلة للجيش المصري المرتد على الطريق الدول الرابط بين القناطر والعريش بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد والمنة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 هلكا وجرحا من الجيش المصري المرتد على طريق القناطر العريش وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه الإسلام إن تنهض به فهو والله السبيل المجتبى مجدنا فيه وفيه عزنا دونه نبقى غثا خلباب نصع الأعداء صعقم باللضاء ونداوي بالعوالي, بالعوالي من أبا ونداوي بالعوالي من أبا فهد شط الغيهب ودحر الليل وشعي كوكبا وانشر الحق بارجاء الدنا أيقظ الشرق واحيي المغربا ايقظ الشرق واحيي المغربا